استووا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إ ل ا من ظلم وكان الله سميعا عليما إ ن تبدو خيرا أ و تخفوه أ و تعفو عن سوء ف إ ن الله كان عفوا قديرا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 انما الله اله واحد سبحانه أ ن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أ ن يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم أ م آمَنُوا وَاعْتَصَمُوا ا الَّذِينَ بِاللَّهِ بِهِ ف ُ في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك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 حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب و أ ن تستقسموا ب ا ل أ ز ل ا م ذلكم فسقى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 قالوا يا موسى إ ن فيها قوما جبارين و إ ن ا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ن يا أ ي ه ا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آ م ن ا ب أ ف و ا ه ه م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 إ ن ا أ ن ز ل ن ا ا ل ت و ر ا ة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون, يحكم بها النبيون الذين أ س ل م و ن الذين هادوا والربانيون و ا ل أ ح ب ا ر بما استحفظوا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 والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو ك ف ا ر ة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفينا على آ ث ا ر ه م بعيسى ب ن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه ا ل إ ن ج ي ل فيه هدى و ن و ر ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى و م و ع ظ ة للمتقين ومن َ أَهْلُ الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أَنْزَلَ يحكم وَمَنْ ُْْ بما َِ أ انزل ََْ الله َُّ فاولئك َََِ هم ُُ الفاسقون ََُِْ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 والله واسع عليم إ ن م ا وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم راكعون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 وحسبوا أ ن لا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم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 لعن الذين كفروا من بني إ س ر ا ئ ي ل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر ف ع ل و ا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا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 ولكن كثيرا منهم فاسقون الله أ ك ب ر السلام عليكم و ر ح م ة الله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 ت موسوعه ب د و ا ل ن ا ع ب د عبدتم ولا أنتم ما و ل ا أنتم ع ب د و ن م ا أعبد ل ك م د ي ن ك م ولي دين الله ا ل ل ه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا الله أ ك ب ر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد أ ن ت رب العالمين ولك الحمد أ ن ت قيوم السماوات و ا ل أ ر ض ي ن ولك الحمد أ ن ت الحق ووعدك حق و ل ق ا ء ك حق و ا ل ج ن ة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق و ا ل س ا ع ة آ ت ي ة لا ريب فيها و أ ن ك تبعث من في القبور اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد الجميل ولك الشكر الجزيل لك الحمد بكل ن ع م ة ولك الحمد بكل منه اللهم صل على نبينا محمد في ا ل أ و ل ي ن وصل على نبينا محمد في ا ل آ خ ر ي ن وصل عليهما وصل عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين إ ل ى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت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 ولا إ ل ى النار مصيرنا واجعل ا ل ج ن ة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اغفر لنا كل ذنب واستر لنا كل عيب واحفظنا من كل جنب وفرج لنا كل كرب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 يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا رفيع الدرجات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت إ ن ك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م وانصر المسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين ودمر أ ع د ا ء الدين واجعل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ ولي أ م ر ن ا بحفظك ووفقه بتوفيقك واجعل عمله في رضاك و أ ص ل ح له بطانته يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وفقه و ونائبه و إ خ و ا ن ه م و أ ع و ا ن ه م إ ل ى ما فيه صلاح ا ل إ س ل ا م وعز المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين ع ز ي ز ة بعز ا ل إ س ل ا م ح ا ئ ز ة على كل خير س ا ل م ة من كل شر برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم من, بسوء فاجعل السوء به اللهم من ارادنا بسوء فاجعل السوء يحيط به ومن أ ر ا د ن ا بمكر فامكر به اللهم احفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من غوائل ا ل إ ر ه ا ب واجعل كيد المرجفين في تباب برحمتك يا عزيز يا وهاب اللهم من يحفظون أ م ن ن ا فاحفظهم ومن يحرسون أ و ط ا ن ن ا ف ا ح ر س ه م ومن يحرسون اوطاننا فاحرسهم واخلفهم في اهليهم وعقبهم خيرا يا الله اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ك ل ا ل م س ت ض ع ف ي ن والمضطهدين في دينهم في كل مكان ك لهم معينا وظهيرا أ ن ز ل عليهم نصرك ورحمتك ولطفك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة والفوز والفوز بالجنة والفوز بالجنة كل كل من إثم من بر و ا ل ن ج ا ة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك اللهم صل على ذي القدر العلي والنور البهي والمقام السني سيدنا ونبينا محمد و ع ل ى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ص ل ا ة ً وسلاما ً دائمين في الغدو والعشي الله اكبر الله أ ك ب ر موسوعه ا ل ا ل س ي للعلوم الاسلاميه